بسم الله الرحمن الله فلا تستعجلوا سبحانه وتعالى عما يشركون ينزل الملائكه بروح من امره على من يشاء جزاء من عباده ان انذر ان انذر أن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 والأنعام خلقها لكم فيها دفء ومنافع ومنها تأكنون ولكم فيها جمال حين تريحون وحين تسرحون وتحمل أثقالكم إلى بلد لم تكونوا بالغيه إلا بشق الأنفس إن ربكم لرغوف رحيم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 لَكُمْ مِنْهُ شَرَابٌ وَمِنْهُ شَجَرٌ فِيهِ تُسِيمُونَ يُنْبِتُ لَكُمْ بِهِ الزَّرْعَ وَالزَّيْتُونَ وَالنَّخِيلَ وَالأَعْنَابَ وَمِنْ كُلِّ الثَّمَرَاتِ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 وما ذرَأَ لَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُخْتَلِفًا أَلْوَانُهُ إِنَّ فِي ذَنْكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَلْكَوُنَّ وَهُوَ الَّذِي سَخَرَ الْبَحْرَ لِتَأْكُلُوا مِنْهُ لَحْمًا طَرِيًّا وَتَسْتَخْرِدُوا مِنْهُ حِلْيًا وتستخرج منه حليّة تلبسونها وترفلك مواخر فيه ولتبتغو من فضله ولا علّكم تشكرون وألقا في الأرض روازي أن تميد بكم وأنهار وسبل لعلّكم تهتدون وعلامات وبنجمهم يهتدون أَفَمَن يَخْلُقُ كَمَنَ لا يَخْلُقُ أَفَلَا تَذَكّرُونَ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 الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلام فألقوا ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون فدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبلين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 كانوا أنفسهم يظلمون فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون وقال الذين أشركوا لو شذا الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا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 وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ وَلَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ أَفَمَنِ الَّذِينَ مَكَرُوا السَّيِّئَاتِ أَن يَخْسِفَ اللَّهُ بِهِمُ الْأَرْضَ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ أَوْ يَأْتِيَهُمُ الْعَذَابُ مِنْ حَيْثُ لاَ يَشْعُرُونَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ فِي تَقَلُّبِهِمْ فَمَا هُمْ بِمُعْجِزِينَ أَوْ يَأْخُذَهُمْ عَلاَ تَخْوِفٍ فَإِنَّ إن ربكم لرؤوف الرحيم.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 يخافون ربهم من فوقهم ويفعلون ما يؤمرون وقال الله لا تتخذوا إلهين اثنين إن إنما هو إله واحد فإيا يفرعون وَلَهُ مَا في السماوات والأرض وَلَهُ الدين واصبا أفغير الله تتقون وما بكم من نعمة نعمة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 ما ترك عليها من داب ولكن يؤخرهم إلى أجل مسمى فإذا جاء أجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون ويجعلون لله ما يكرمون وتصف ألسنتهم الكذب أن لهم الحسنى لا جرم أن لهم النار وأنهم مفرطون تالله لقد رسلنا إلى أمم من قبلك فزين لهم الشيطان فزين لهم الشيطان اعمالهم فهو وليهم اليوم ولهم عذاب اليم وما انزلنا عليك الكتاب إِلَّا لتبين لهم الذي اختلفوا فيه وهدى وهدهم ورحمه لقوم يؤمنون والله انزل من السماء ماء فانحيا به الارض بعد موتها إن في ذلك لآية لقوم يسمعون وإن لكم في الانعام لعبرة نسقيكم مما في بطونهم من بين فرث ودم لبنا خالصا سائغا لبنا خالصا سائغا للشاربين ومن ثمرات النخيل والأعناب تتخنون منه سكرا ورزقا حسنا إن في ذلك لآية لقوم يعقلون وأوحى ربك إلى النحل أن اتخني من الجبال بيوتا ومن الشجر ومما يعرشون ثم كلي من كل الثمرات فاسلوكي سبل ربك ذللا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 ومنكم من يرد إلى أرض للعبور لكي لا يعلم لكي لا يعلم بعد علمه شيئا إن الله عليم قدير والله فضل بعضكم على بعض في الرزق فما الذين فضلو براذ رزقهم على ما ملكت أيمانهم فهم فيه سواء أفَبِنِعْمَةِ اللَّهِ يَجْحَدُونَ وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُم مِنْ أَنفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لكم مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزْقَكُمْ وَرَزْقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَةِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ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 وَمَا رَزَقْنَا هَٰؤُلَاءِ مِن نَّعِيمٍ فَهَوَىٰ أَن يُنفِقَ مِنْهُ سِرًّا وَجَهْرًا ۚ أَل يَسْتَمِعُونَ ۗ الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلَ الرَّجُلَيْنِ أَحَدُهُمَا كَمَا ادَّكَمُ لَا يَقْدِرُ عَلَىٰ شَيْءٍ وَهُوَ كَلٌّ على مولاه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 بيوتكم سكناء وجعل لكم من جلود الأنعام بيوت تستخفونها يوم ضعنكم يوم إقامتكم ومن أصواتها وأوبالها وأشعارها أثاثوا ومتى عن إلآهين والله جعل لكم مما خلق إلا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 وَإِذَا رَأَى الَّذِينَ أَشْرَكُوا شُرَكَاءَ قَالُوا رَبَّنَا قَالُوا رَبَّنَا هَٰؤُلَاءِ شُرَكَاؤُنَا الَّذِينَ كُنَّا نَدْعُوهُمْ مِنْ دُونِكَ فَالْقَوْ إِلَيْهِمْ الْقَوْلَ إِنَّكُمْ لَكَاذِبُونَ وَأَلْقَوْا إِلَى اللَّهِ عُمْيَنِ الَّنِسَلَمَ وَضَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ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 ونزلنا عليك الكتاب بيانا لكل شيء وهدا وهدا ورحمة وبشرا للمسلمين إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء للقربا وينهى عن الفحش والمنكر والباطل يعظكم لعلكم تذكرون.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 ولكن يضل من يشاء ويهدي من يشاء ولا تسألوا عما كنتم تعملون ولا تتخذوا ايمانكم دخلا بينكم فتهتز القدم بعد ثبوتها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 ما عندكم ينفد وما عند الله باق ولنجزين الذين صدقوا اجرهم بأحسن ما كانوا يعملون من عمل صالحا من ذكر أو انثى وهو مؤمن فلا نحيي انه فلنحيينه حياه طيبه ولنجزيننهم اجرهم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 واشكروا نعمة الله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرّم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهله لغير اللّب فَمَنِ اضْطَرَّ غَيْرَ بَاقٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ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 بعد ذلك وأصلحه إن ربك من بعد هذا غفور رحمٌ إن إبراهيم كان أمّة قانة لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه